يا أيها المزملين من ليل إلا قليلا نصفه أو قص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن تغتيلا الناس نلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبت إليه تبتيلا رب المشرق والمرض لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا كالن و جهيما وطعاما ذاغ الصد وعذابا أليما يوم ترشف الأرض والجبال وكانت الجبال كتيبا مهيلا ان أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخدا وبيلا فكيف تتقون إلّا كفرتم يومئ يجعل الولدان شيبا السماء ظاهر كان وعده مفعولا ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا